كوشي هجري مردو عندك العلماء كان دين نوسيني هي دين شيخ وعلماء درسان فيوتو ايكيقل الشيخ كاني أبو حيان صاحب البحر المحيط ايكيقل الشيخ كاني أوى. مقدمي أجرمي متني اجرمي علماء زور خدمة كدوا هي نظمي كدوا هي شرحي كدوا هي إعرابي كدوا أنواع خدمة كدوا بون منا عمريطى لدوسدو فنجابي تاء مثني أجرمي كده النظم توسدو فنجابي تاء الشعر ده ناوى نظمي كدوا كدوا تيب الشعرى أو بيتانيا انا اقول والنحو اقول ان اقول ان اقول ان لا ان لا ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان الكلام ان اقول ان اقول ان اقول حرف حرف كلام شو كلام عربين، كلام عربي عربيش تناجي إلا شيء، الا بنحو، نحو نزاني ناتواني لكلام يبقي. أجر همدي كشديد يبقي، لبر مطالعاتي زور برامك وخوي خوي حقيقة ناج. إذ الكلام دونه لن يفهم. وكان خير كتبه الصغيرة كراسه لطيفة شهيرة. يعني لا همو كتبات شاككان لمستواي بشوكا متنا لا همو يعن باشتر يعن كتبات لناو أوانيكا كتبات كتبات باشتران بي كراسة يعني كان ورقيةكا متني أجر المياه وقفو بزمتناكا بي كان ورقيةكا لطيفة يعني صغيرة الحجم شهيرة يعني مشهورة في عربها وعجمها والرومي لناو هرهموا شبكاني عرب دا وعجم دا دا او متنا متنك مشهورة لايها مكسي مشهور اوث لناو يميئة عجمها لناو عرب دا لناو روم دا لاوي كذا طلب العلم كان لهر امتك بيت اجرومي اناسك الفها الحبر ابن اجرومي في عربها وعجمها والرومي الفها الحبر ابن اجرومي الحبر يعني العالم كثير العلم أنا العلامة حبر أوايا ابن أجرؤ وانتفعت أجلة بعلمها شندين عالم جولجولا سوديان لم مقدمي بيني و لم إس لمتنا إسفاديا كدو مع ما تراه من لطيف حجمها لا قالوا كشنيك حجم شبتوك شنورقيك أمتنا وياجك سليم مستغنينية نمبتدي نطلب مبتدي نعلم فوائد تامه كتبه و شان دين كسيتريش نظم انكدوا عبيد ربه الشنقيطي المتوفى سنة 1160 لساله 06 صدر الشرس مردوا و شان دين عالمي يش شرح انكدوا اكو خالد الازهلي كشرح شمعروف معروف هي نسر اجروميه وهنديك هاتونا وتي انا حندق نقصاني هي الأكتبي أجرمية تماميا كدوه وكو المتممة متممة الأجرمية هي الحطابه الحطاب كك العلماء المتوفى سنة تسعمائة وخمسين متمميك مشهور هي لو شرحانك استاذ زور معروفة بشرح اجرميه شرح زور هن شرح زور, زور هن شرح لشرحه معروفة كاني شرح كفراوية يعني هم شرحي كدوه هم إعرابي لفظة كانشي كدوه تفسيدي كدوه تحفيسني يا محيد عبد الحميد وشرحي ابن عثيمين والشروح زوزور للسليل كلمه آج الروم هندق لا علماء تراجم ولا هندق لا شراح أغين آج الروم أعجمية بزمان بربر معناها الفقير الصوفي الفقير الصوفي فقير لفظك لفظك الألفاظي صوفيا يعني الفقير إلى الله الصوفي بلهم هنديك لعولنا أليان اشتواني لبربرة اشتواني ونعزاني بلك ولناو ده بربر ده قبيل هيك هي فيو بني اجروم بني اجروم كابو امل نسبه بولاي قبيله نك مصطلحي كصوفي بمعنى الفقير الصوفي الاجرومي يعني نسبه الى بني اجرو نسبه الى بني اجروم لانها قبيله من قبائل بربر قبيله من قبائل بربر كلمة الاجروميه بمشي وش اخوينات روا الاجروميه قال الاجر بشد الاجروميه كابو اجت تخفيفا بكريبي يعني الاجروميه بلا ما قالوا لك خوي بكريبي يعني الاجرومي يشدك لبروه نسبه الى ابن اجروم امشي لنوري ولدك تخفيف عند الجار تخفيف كلمه اكري لبرزمان هن ديك لا شرحة ابن آج الروم كانت ام مقدمي نسيوه بران بربك عبدان اشتور نسيوهتي بلان دواي اوا كاني نسيوه كتبقي نسيوه متنكا خسويتي بحرا شو خصويته بحراكوا وتواتي اقر لبرخوام نسيوه اوان نترابي ونأفوتي بلان دواء وعلماء هاتون دراسية ام أنا كده وأنا مثلا ديني هالواح كتير كاوا قولي كاوا تراوا هيج أصل أساس هني بويه عندك العلماء ألين سري سري أم أجرامية كيا أوند ما عروف أوندت هالبق أيخويني بناتشاري علماء يلي توا وهموكس تقديد ورزش اللي شيخ ابن عثيمين لما كيدا الله ما يمكن لسر يكون أمحيه ومخلوس ببوي عن والله الله أعلم مخلص ببوي مخلص نبوه. ما زاني؟ علامة. والله متين جزم كن بإخلاصي شخصي. نعم. بوي هنديك للشرائح مخلص به سر لسر كتابي جمل زجاجي لسر اسلوبی جملی زد جادی رشد تو جملی زد جادی ابواب کانی بمشی و هنوا. لسر جملی زد جادی ابواب کانی هنوا. ولام زور زرکو تی کدنت و قوایی لشی ورگتو. قوایی ل قوی کثیب جمل ورگتو. لبر آواهی ک لسر ابواب و تربیباتی جملی زد لبر آواهی. أمنة أوبلين اجرومي ين ابن آجروم، آية لسر مدرسي كوفيا، يلسر مدرسي بصرية لنحو دا. لسر هادو كان رشتوا. هند لجار أبنيت لسر طريقي كوفية كان رشتوا. هند لجار أبينيت لسر طريقي بصري كان رشتوا. كدوم مدرسي فقهي معروفاً، ومن مدارسة جمعانها يا مدارس مصر مدرسة مصر وبغداد وأندلس جمعان لنحو. بلام لها مو معروف إلا نحو دو مدرسي جورين معروف معناه بصرة وكوفة. بلام زوريني روش زوريني رايكاني كاني ابن أجد الرم لس المدرسي كوفرش رش. روش. وعندهم هيك هي كأهل كوفاء بكارين هنوى أيش هو بكارين. هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. تعريف كلامي كذا الكلام يعني الجمله الجمله بوتشي يكسر شو ثناؤه كلامه لان النحو لاقامه الكلام تو بوتشي نحو اخي بوي كلامك مستقيم بيت تناكرف لي وكلم الله موسى وكلم الله موسى. حد يقرأ مسند عدن وكلم الله موسى. بس بوي تحذيف كلام مرشوع كيت منصوب. شو كم معنا كان فعل فعل تاكد شيء. مسند أو خبر مسند أو مسند إلهي نحو الغرض من النحو كيا. الكلام. كلام راس كيت هو لسه صعب برغات نحو هاي بيوي سبزاين كلامتش ييش كلاميك ييش كلاميش ما بس معن أولية ما يتكلم به نا كلام يعني الجملة الجملة المفيدة يعني كلام كابوك جملة مفيدة يعني كلام بأمركنا نتابع بيت شوار ركني تابع لفظ بيت باشا مركب بيت ومفيد بيت ودان رابي عربيش بيت بون منا أقلب بكسيك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 أو أنا جاري كلام جاري واشهيا كلام وكو كلميك جبكاتي بولم لا إله إلا الله كلام يا كلمية هذا كان لا إله إلا الله أبيني كلام جملة بولم كلميش بمعنى كلمة التوحيد بولم علي القل الخطيب كلمته الق المحاضر كلمته. كلمة كلمه ما يعلم كلمه ما يعلم يعني خطبه قولي كميه شتى كلامي كلا جملة بي. جملة, دوشي جملة دوشي مسند مسند إليه. أبي خبر درباري بده شتى قام زيد زيد يعني شدة دلاغتبالي قيام دلاغتبالي مات زيدون مو دلاغتبالي باش كابو كلام بيويستا شاروقني هبه هبه لفظ به يعني بو لفظ به بو اوي بناء و اعراب و اوشتاني تعدرك به وي مسند تقدر مسند الهي تعدرك به كابو لفظي الشيح لفظيك هبه بري حروف لخوا بغريت هوا اول لفظة بلا مهتنها لفظة نعم أبي مركب إيش بيت لفظة لفظة في تركيبا إسنادييا سبوا عبد الله خمسة عشر خمسة عشر خمسة عشر كلامه لفظة بلا مركب إيش بيت بلا مش جواه تركيبه كي خمسة عشر نعم أبي تركيب كي إسنادي تركيب إسنادي يعني شيء يعني شتى بحال بي بيتلاقي كتير. ونما قام الزيدون أما تركيب دوش دوات اللاقي نسبي قيام الدوات بحال شيء زيد هو اللفظ المركب المفيد أبي أقول تركيب شد كتير شنو شيء كده بحال دي كتير لكتايا بيه لكتايا رستكا ب مفيد به وتعبخش به يعني كيواتها بخشا يحسن السكوت عليه يعني اگر بو ييشي قصد كد كابرب معناكب كتاناو مشكيو تواو شاوريش درنك اگر باكسي بلاي اگر زيد هات اگر زيدي كرم كا دويني جنيهنا امرول اسلمانيا هاتوا تواو بو قصكا ياك دو سيدا صدوشا اقر هشتا هربا تمابوي قساكا مفيد إن قام زيد العراقي الكبيرو العالمو تايسا ماو بوي ابيم لدو ايوكا مركبيشا ابيم مفيدج همو ا تشل افكك تش تركيبك تش معنى بخشينك ابي شي بيت ابي عربي بيت يعني ترشيب بيت ترشيب شي عربي بيت اقبولاي ان قام زيد ان اگر زيد هست ان قام زيد هسته اقديكو شي لناو مستدوم مسند اليه عربيني ناو قيدنيه قولون إن قام جوتيار فقم توه ومنها أعلام أعلام مشكلينية بس بليجي إن قام زيدون فقم بلي إن قام زيدون هستا أجر هسته هستا توش هسته لا أول تأخذ أجر أعجمي به من باب اولى من هذا أجري كذا مسنده مسند إليه تركيبك عربي نبي دان راويه عربي نبي وضعه عربي نبي كابو بي لفظ بي، بي مركب بي، بي مفيد بي، بي دان لايكي عالي العلم نافع. همو الشرطة كانت يا يانا. العلم أو تبا لفظوا تمان نافعون هم مركبة سلكين نفع الدواتة بطال شي علم العلم نافع مركبة مفيدشا من قلتهم العلم نافع شاوريه شي تلكتو معناته تواط لالزهنتي العلم نافع باش ترشي بكش عربي غير عربية ترشي بك عربي. كابو هالشوار الشرطة كان لا العلم نافع هاي ين إنما الأعمال بالنية معناته تواط وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى أقسام كلام سيبش حان ديقلا كتبا كاني نحو أمس سيبشا أكرنا أقسامي كلمة كلمه كلمة جوري كلمة سيبشا كلمة ومان هي اسمة كلمة ومان هي فعلة كلمة وامان هي حرفه. نك كلام أقسامي كلام تكون أقسامي أقبل أقل كلام جملة بي اولا بقولين اقسام أقسام الجملة ثلاثة اقسام أقسام جملة ما بستك على اسم وفعل وحرف لا عندك ألين أقسام الكلمة بلم هديك صحيحة شو أقسام الكلام ثلاثة يا أقسام الكلمة ثلاثة مشكلين شو ك أو كانت الزهن يتعسابة أجر ما أجلك سويتي أقسام الكلام بمعنى أجزاء الكلام جعلها أقساما يعني فمن أراد بالأقسام الأجزاء عجل مبسوبي أجزاء به أويكوا أويكوا توتشي بيدروسكي بكلميه بي بيدروسكي بريتيلاتشي اسم فعل حرف وهلك ساكيش أراد بالأقسام الأنواع جعلها أقساماً للكلمة فبس يش نوعي كلمة كتش أوي كواه كلامي في دروسك لي أجزاء كلام اسم وفعل وحرف نوعي خد كلمة كتش كلام ين اسم ين فعل ين حرف كابو تبلي أقسام الكلام وأقسام الكلمة هذا كان صحيح حكي شيء قريت يعني اسم وفعل وحرف جاء لمعنى كلام ين كلمه سي بشر همو زماني عربي بغريه بقرآن و بسونتو بشيرو بنثرو بحموش تكوى ابيني وشي كلامي اوان وشي رستكان ين لم سيرش تدى اسم نبي و فعليش نبي و هارفيش نبي كابودا لجيل ست اوي كوى تكسيم يكلام ليه اوان سي الاستقراء الاستقراء استقراء تتبع الجزئيات المتشابهة لاستنباط أمر كلي منها يعني كسيك ديت بونامنا أقل بغلين ديها صدها كتب خيتي بردستي يعني هر شيء آياته حديثه شعره نثره هموشتك بخيتي بردست بدانا دانا دانا بيخلتها قيشت بكتب اسمك بخاتئ كيش بفعلك بخاتئه اره كاش نحرفه بخاتئه اره انجا هذا الشيء تخليه دوا اي خاتس قوي اسمي خاتس الاسم او هذا دانا دانا اگر بيت جاي كي توام متابعي وش وشي زمانك بك كي ابيني له سيانه درناج او استقراء تتبع الجزئيات المتشابه اما اسمك او اسمك او اسمك او فعلك او فعلك او فعلك او, فعلك أو حرفك ها اكتب لنا كم جايك تجي كده ولا يكثر ابيني لو سيانه زيارتني او استقراء ها مكو استقراء دواي بحث جراو ل ل, ل... فعل وحرف ذرناش هروها علماء النحوش متفقن إجماعيا على سؤالها هي كلمة يعني كلام تنبشة سي اسم وفعل وحرف بلام لحرفك إله وحرف جاء لمعنى يعني حرفك حرف في معاني بيدنك حرف مباني بو حرف بيت دوب الشوا مباني ومعاني بون منا أقر بيت في ورقل في يان عن يان ثم يان إلى اجر في ورقل في حرف جر حرف جر أي فاقه ورقل حرف بفي بيك وطري حرف بفاقه شوطري حرف في حرف معنايا كمعنايا ظرفيا أداء لقل وشيكي ترا بلان فاقه لقل يا أكيا حرفا فتح مباني كواب بناي هو حرف جاء حروف هو المكان كواب يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون حروف شيء حروف ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء أي وشو شو جراون حتى بنا وزمانا دو زيانته وكوا كلامته اسمه فعل حرفه ين هرب شيء عقلي زاني ويانا أكред باستقراء با جرابيت وأكليه با تقسيم شيء عقلش جرابيت وتبيانة شيء هاتبن وتينا ما هو شيء إن دل على إن دلت على معنى في نفسها دلت على معنى في نفسها أما بشك وإن لا يحتاج لم تدل على معنى في نفسها الى من يحتاج الى وشاء كلم الى من يحتاج الى من يحتاج الى من يحتاج الى من يحتاج الى من يحتاج أجل نلعب في المدرسة في الكتاب في هذا اليوم في هذا العام ما نزر في نادا أجر خويبة نهى جايكيت وأليو دافني في ماناد بطلع ما جبلي تفاحة ها ما نادا ما نادا كابو وشاي أجر لخدي خوي معنى دا ما بشرك أجر معنى شيندا ما فهو يسدو باش ماندسكوت معنى داريك بيا معنى فهو شي معنى دار إن لم يقيد بزمن لم يقيد بزمن فهو اسم اسم هو تفاحت فهو اسم بزمن رابردو يان دهاتوك تفاحتو سيارتو طائرتو قلم فهو اسم أغاو يذهب ذهب يذهب اذهب ما نا اداه بلان هي وسكراو بزمانك اقل زمانك رابردو فعلك ماضية ماضيه حال بويان مستقبل بو مضارع اقر مستقبل بو فعلي امر كابول نتيجة نتيجه ماذا سكوت اسم وفعل وحرف باب تقسيم عقلية ثنائية تدل على معنى ولا تدل على معنى أنجا أو لا تدل على معنى أو هي جيك بش الحرف تو برام إن دلت على معنى وقيد بالزمن فهو الفعل وإن لم يقيد بزمن فهو الاسم ويب أقسام الكلام بوتا سيب الشراف أكتب الليبر وكتبي كسرة تانية وبو أصلاً بو مستوى من ده, ده عند بو مستوى ييجي كتعذيب جات فيهم صار حوت صار دس صار يعني إن أجر كسيكيش لدستي شو نايخرين بالام بوي لسرتة وداس في بوكف نية تعريفات ممطقي قرص أو أنا بكار بنت بو أويك طلبة ثقة كا ديت خلف الاسم يعرف بالخفض يعني بتشياء اسم الناسيدون نيوذل اسمه هو ما دل على معنى في نفسي أجديك أول علمي بتشزاني أقصي يعني شيء والله اسم أناسريته وبتشيء وبفلان على ما هو أول سربه عاد شناء اسم أجر الإفلام يشوف سر كلمة أجر الإفلام يشوف سر أو اسم هو يبو صغار الطلبة يا بو مبتدئ تعريف تعريف جرانا بلا بعلاماتة شو بناسي الله كلمة اجر يعرف بالخفض أجر خفض شو سري خفض يعني الجر ألي رأوبه ما عندنا مؤلف كوفية شون كوفيا كان بجر لينشي خفض كوفيا كان بجر خفض إيش إيش خفض. خفض يعني خفض الشفة السفلى والجر يعني جر شفة السفلى بس في الاسم فرقها بل علينا استعية استعي تجر الشفه السفلى نحو الأسفل الخفض والجر والتنوين تنوين نونا ينون تنوينا كلميك نونك بخيط آخر غفور حليم سميع نونت الكلمة يعني جعلت نونا في آخرها و تنوينه تنوين اجا تنويني ضم يا تنويني فتح يا تنويني كسر بيه تنوينه يعني علاماتك العلامات اجنا تنوين على ما يرفع نيه و يابن لا علام رفع لا علام نصبى لا جره بيا الله غفور غفور خبر مرفوع علامة رفعه الضمه نار التنوين تنوين علامات إعرابي نية بس علاماتي علامه إسميتها هاد وشيء بيني تنويني فيا ويا أو أو أو كلمية اسمة في الإسمية قوي في الإسم أصل لإسميتها لا كابو علامه دوم تنوين وهمو كيش تنويني كيش علامه إسمية عندك لكتبة قوركان إن شاء الله يخون عندك يا تنويني عيوضة، تنويني عيوضة حقيب علامات تنوينية، على وها مو تنوينك وبزانا أو, أو بنو سن همو تنوينك علامي اسم نيه وليست كلها علامات للاسمي. كالعوضه وجندي انت لشمانه هندك العلماء اللين شجدانا تنوين هيا هندك اللين دانا هيا لشعر اوانا ترنيمو انواع شد اين هو تنبو بازنا كمبيتا درجنا بدل ستان فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام الف لام توسر سر كل حقيقة حقيقه حقيقه تشو سري اواشيه أو اسمه الف لام تشو سر هالكلمه أو اسمه وحروف الخفض حروف الجر حروف جر توسر سر هالكلمه او كلمه اسمه وكم من الى عن على في الباء همان حروف جر والباء والكاف واللا ليه ده خطأ مكان لا هيك كتير بشي نحوي مبتدئ خطأ مجهول مكان من شن معناه هي وإلى شن معناه هي وعن أو الناء ليه المقصود أوه يا توب زانيت اسم يك على مكاني حروف جر كذا سري اينا حروف جر ناش نسرشي ناش نسر فعل ناش نسر حرف حروف في جر اش نسر الاسم لا هر شنو كش تابعني حرف جر شو تسر شيء بون من بتقدم بهذه الجار والمجرور متعلقان بتقدم بينزلوا بي با حرف جر شو تسري ينزلوا او للتقدير داشيه الجار والمجرور متعلقان بكلمه ينزلوا ويتم في التحقيق يعني حقيقة حرفي جر ناك يتسر فعل وناك يتسر حرف حروفي جر إلا أجنسر كإسم ليلة أخذ مشغول مك أقول لي لهم ذلك شرحة كان ألن من يك معناه ودو معناه ودو معناه وشان معناه معنا فيه إزناك ليلة بزاني جر أجينا لأ معنا كان من إلاو عنو علاو أو أنا بزاني يبقى ريتوا ابو ابن عقيدة يبقى ريتوا ابو مغني يكن مجلد لمغني مجلد يكن بس لسرح معاني الحروف أقرأت سرح وچنين معناه لقرآنه لسنده للكلام داعاته ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم حروف القسم شار حروف جر بس بوجي جاي كدوا وهي الواو والباء والتاء والواو والباء أقرأ تاء والواو توهمو واو يكد اكثر حروف جر اگر حروف القسم باي لوي هنا وا باي لرني تو عند باركته و همو با يشبه همو با ا كل مررت بو بالله جر بلي. يفيد القسم بيا حروف القسم شهر حروف جرن بس دبره معنى عندي جر حرفانا فانا معناه المانية قسمة جيك كابو بمشوار علامه تو أزنيت كم كلمة اسم وعلامات اسم حصرني لم شواره بلقو سي نزيكي نذير سي تاس سيو سیو خیلی زیادتر علامت های تو توانی اسمی پی بناسید او بالام بداق و آویکه زور زورن گرینگا آماده نهیم یعنی امنیه نوا برو من اسبلی کتاب تو. آوت تاء اسم یعنی کتاب تو. کتاب فعل باشه فعل ماضی مبنی علی السکون اتصال بیتاء الفعل اس تاء فاعله. لذلك اسمك الاسم يقولون باشا او تا مجروره واميرا مجرورة كريت؟ نا, كري. نا كري. كريت نا كريت تنوينة كريت؟ كريت عرف حروف قصما كتا سري؟ نا. كابو اتشم زين اسمه باشترين علاميك لعلامات اسم بلام لبرو بوطة لباي مبتدئ جرانا بوين باشرين على علامات اسم الاسناد حتى تشد درا بالي او اسمها و قلنا ان قام زيدون قام زيدون دوش كم لم دوشد اما كان درا طال او كتريا قام كقياما درا طال شي زيد هاد كاتيه ككلمه كتبو معناها درا بالي او كلمة هذا هو يقول لك ذهب ذهب ذهب ذهب ذهب هو يقول لك هذا هو يقول لك في في في في على على على لك هذا هو يقول لك هذا هو يقول لك هذا هو يقول لك هذا هو يقول لك هذا ويبون على تبقوا علامات لو سيؤون او علامه علامات إسناد اسناد كتبت اسنادي دا بالشي خذ دا بالدله تاعك والفعل يعرف بقد والسيني وسوف وتاء التانيث الساكنه فعلش بشان علامتك اناسته اقر قد شوسري قد قامت الصلاه قد يقول قد يقول زن ابيت يعرف بقد والسين والسين سيكتب وتاء التأنيث الساكنة بيوتي تاء التأنيث الساكنة أو تاء ايه كآوها رسمك دي بوشيو بمبسوط كلاوي أما عائشة تاء كمربوطية مدوره هو تسار شيء اسم أما تاء المبسوطة وبيتشيش بي ساكنش بي تاء فعل ساكنة وتاء التأنيث قامت بوشيو رسمك دي واتشيشة ساكنة هندي جار أجر أو ساكنة اللي قالوا شيء هاد أول ساكن بول لبر الساكنين تحريك لا وبس بس بولفظة. بس بوا لفظة بس بوا لفظة أجنة تعكر خلي كيا ساكنة كأو من علاماتي فعل بمعنى أتونيت فعل لشي جاكي تو لا اسم لا حرف جاكي تو سين والصوفيش الرواية كحرف استقبال اشته سر فعلي مضارع ابنيس عشان علامه هنا قد اشته سر فعلي ماضي واشته سر فعلي مضارعش. بلام سين تنها اشته سر فعلي مضارع سوف اشته سر فعلي مضارع تاء تأنيتي ساكنه اشته سر شيء فعل ماضي بلام علامه هنا لعلامات امر بو تی نه هنره خویت وانی خوام عالمه توانیش تی وابدین بله من لبرو علامی علامی کی وجودی نیه با ولین اوه شته ببی خدا تقصی شو تسرشته سین اوه تشتی کی همون کسی توانی بذم بیخونه بله من علامی دلالته او الطلب ای امام سیگاری طلب امتیاگات تی نه لبرو وی علامی امر دلالته او الطلب يان لحوقه ياء المخاطبة يعني اونجا ياء المخاطبة يا ياء المخاطبة وانمنا كوني, كوني ياء المخاطبة اشتتسر فعلي امر لبر او قران بطلبة اوشي نهي ناوة دلالي طلب اشي نهي ناوة هل اتفاك اوشان علامي اشي هيا ناوة اجا مقصودي شوية وفعل بناسي تو أعرف فعلك بمعضي الناسي بمضارع الناسي قم أمرشية، أمرش هذلا مضارع بسكلاو. بو إكتفايك البا أوندك هندك علامات هنا كاتشي به الناسيد فعلي كبناسي جاكيته. والحرف مع لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعلي. حرفش علامات حرف علامات كشي عدمية. بس علامات فعل واسم شيبوا علامات وجودي. الافلامك التهيل وجود داعي. بيخرسلك كلمائك أقرب لقال يركو أو على أو اسمه فعلي شلوابه على مكانين وجودي بنقادة سين وسوفة وتأ وأعند خيتي السريع. فلام حرف علامة كذي خونا على حرف أوه كواحرف بخيت السريع. يا حرف أوه كوا اسم بخيت السريع. حرف أوه فعل بخيت السريع. خوش توانال قانون نخوي كذا سر خوي، ناسمه فعل كذا سريع. أذا شيء، أبي أو علامات أنا بو فعل لا، نش نسر حرف. ح فعل. بو والحرف ما لا يصلح معه ناق جد لقال إذا ببيع علامات شي علامات اسم علامات حرف ألي لدى حديدي الله والحرف ما ليس له علامة فقس على قول تكن علامة حرف ليس له علامة علامينية فقس على قولي تكن علامة يعني لسرق سيمان بروت وليت علامة. بسم الله وبرك الدنيا شعره قشيه باب الاعراب الاعراب هو تغيير اواخر الكلم المختلف العوامل الداخلت عليها لفظا او تقديرا استاذني منها ورد ورد شنو نوع وكوشا اسم شيء وفعل شيء وحرف شيء انجدين باب شموشتي بيتم بالام نحوشن شيء هي دو نحو دو إشي هاي. كوتاي وش الناسي من حيث الإعراب والبناء وش كوتايكي كي مبنية يا معرضة. واتك كوتاي وش كان أجرة يا ناقورة. أجرانا كان إشي كيا. وشيش جوري بيت. أوه يعني الناسيني كوتاي وش. جاء محمد رأيت محمد مررت بمحمد. ها جالي محمد محمد محمدين ام كوتاي ام شيء اغور جارب مرفوع جارب جارب منصور جارب مجروري ام اغراب ام تغيره كابو ايشي نحو كوتاي وشد العسل كي بزانين مبنيه يعني ثابت يان مؤرب يعني متغير كوتاي وشيع غراب يعني متغير مؤرب مبنيه يعني شي مؤرب المتغير المبني الثابت يسبون هؤلاء جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء هل خويت قام هؤلاء يا مبني في حال في محل رفع مبني في محل نصب مبني في محل جر او ها او ايش هي كم لا نحو. ايش نحوه ايش دوم لا ايش نحوه محل الكلمه كل جمله ام مشى سبونا الله ربنا طوي بيزني اللهو اسمه وكوتا يكش مرفوع بلام لم جمله ده خوشرنيها مو مرفوع متدابه سي ربنا مرفوعه هذا خبر محل الجمله ايا مبتدا خبر فاعله حال مفعول به مفعول مطلقه ام كتب حتى اجينا حتى اجينا مرفوعات بس باسي وشد وش كلام كن كنجورة إعراب كيا علامات إعراب كيا فعل كيا دواعي ااا يعني يعني أدوات رفع كيا ونصب كيا وجزم كيا يعني فيرتنا كانت بؤوي كلمة بناسي الدواعي أوي لا وبيتوه مرحلة يك وشد ناسيل لهالشونك هبي بني أنت جعله ذي بوم خنأورستوا خست ناورستوا بوبا جملة أنت جفت كاي لكوي ده مبتدأ لكوي حال شيء مفعول مطلق شيء مفعول به شيء وهروى برق أبواب زور سهلة اتقاني متنكب مت كان بسم الله شو تنام نحوا أم بابيك هناويت باب إعراب بناء أما إيش أوله هي ليه روا إيش كوتاي وشا كونه غوري إعراب واتا التغيير إعراب بريتيلة تغيير أو آخر الكلم كوتاي وشا بغوري كوتاي وشا نك حرف كوتايك باري كوت حرف كوتايك تماشا جاء محمد رأيت محمدا اي حرفي أخيري محمد غوري ها أه. حال باركين قريوا اسم محمد دالك الوخيتي جاء محمد رأيت مرات مررت بمحمد دالك ما بس جارب مرفوع جارب منصوب جارب مجروري بوي هندك العلماء ام تعريفا هندك تعليل دسكاري هو تغيير اواخر الكلم هو تغيير احوال اواخر الكلم اما بريتيال حالي كوتاي وشكان الكلم يعني الكلمات كلم جمعه جمع كلمه اطوان لا يخذ بواس ان كلمه هو تغيير او آخر الكلمات لي أو لا ملام سببيه بمعنى الباء لاختلاف يعني باختلاف بسبب بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها تاء باختلاف يعني لا كما محمد محمد هو المعتقد ان يكون هناك سبب اخر هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو محمد هو محمد هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو لازم تنها فاعل كيف بيبيسته، وكارك هاد محمد محمد فاعل جاء أبت، كفاعلش مرفوع جاء محمدو، بلام أجا رأيتو يعني، تما جوري فعله كان دوري نهاية لويك وعامله كان بجورم، رأيتو، لبلا رؤيا لبين كسيك وكسي كثر، بين كسيك وشتي كثر الرودا، رأيتو فعلو فاعلة. أويك يقولون ان الموحدين محمدا كبين راو. يقولون ان الموحدين يقولون ان الموحدين به ان الموحدين يقولون ان الموحدين يقولون ان الموحدين يقولون ان الموحدين يقولون ان الموحدين يقولون ان الموحدين يقولون ان الموحدين فعل ان الموحدين يقولون ان الموحدين يقولون ان شون كذهب فعلك لازمة فعلك بس التواخ خاوني الرشنة ك زيدا بوية تنها عليه ذهب زيد مرفوعة كابو بوية الله الاختلاف العوامل الداخلة بسبب اختلاف عامل نظري عاملش عجبتوعان خوتها كتير بعوامل بسير كان ماشين شرحها مفصل ومطول كان بس أوند بزاني أوصد عاملي لجورجاني هنائيتي عامله كان شيء عامل کن هوا سر کن بیخوان نوشن جاری پی آبیان بیخوان نوششی که هم نزانی پرسیار بکن محمد عامل کی کافعل محمد مرفوع عامل کی جای آیا فعل فعلی لازم. رأیت محمد مفعول به فعلی متعدي عامل کیتی. مررت بمحمد محمد حرف جر محمد متاجور با ایشیل عامل حرفی جر ایشیل عامل كبو كلمه كوتايكي اغوري هو كاركان جوازي عامل كان عامل بو عامل الفرق هي لويكا كوتاي وشبكات مرفوعها منصوبها مجرور بلان همو قران كاريكان همو قران كاريكان لا لفظ دارناكون هسه بو على لفظ او تقديره علي جاء محمدون بازمان بوتريانا محمد رأيت محمدا مرت بمحمد هالشي بازمان بوتريت اوا اعرابي شي لفظيه نال تقديره كذا يا في محل كذا بالما قبلي جاء موسى جاء موسى رأيت موسى مرت بموسى اللي فكان عليه ناتواني جاء موسى بك تظم لابد تعذري زمان زمان ناتوا أنا رايت رأيت موسى فتح بخيت السري بالله ما جاء موسى جاء موسى فعل مرفوع علامه رفعه الضم المقدرة على الألف أي بوه هذا زيالة السريب شيء عليه منع من ظهوره شيء يعني من ظهورها التعذر نتوانين جاء أقر نتوانين يزمان بي قرسي يزمان بي يعني برهر سبب كتير بي إن شاء الله درسكاني ترى باسي كم أو عنيك تقدير چن جور وردود شو كا بيك وباسي كم نقول يعني هين بي بشتى بأساني كان نكن جاء رواهي مبنية جاء هؤلاء جاء هؤلاء هو مبني في محل مبني في محل أقنى درنك وتوا لفظاً أو تقديراً كابو إعرابك دربك بيا درنك كابو إعرابك يا قوراندني كوتاي قوراندني باري كوتاي وشكان بهوكاري فاكترا كان أنا عاملش عامل كيا وكردي فاكترا كان فاكترا أجنبية ولكن اصبحت ان اكون لدينا جاره لدينا جاره لدينا جاره لدينا جاره لدينا جاره الظاهر جاره الظاهر جاره لدينا جاره لدينا جاره لدينا جاره لدينا جاره لدينا جاره لدينا جاره لدينا جاره لدينا جاره لدينا درنكوت هو الذي لا يظهر أثره في النطق بسبب مانع من الموانع بأي مانع كدرنَكاوْت تش لبر تش لبر تعذر ب تش لبر ثقل ب كرسي ب تش لبر اشتغالي محل ب بحركه المناسبه تش لبر بناء بيت هر شيء بي لو أنا. او اعراب كي تشيا اعراب كي مقدره ووايش صحيحة كلميك أر أقول مبني بو نلين مقدّرة يعني مبني ل لم عرب جاء مبني لمعرب عربونه منا جاء موسى لقال جاء هؤلاء إسها هؤلاء معرّبة نع أي موسى معرّبة معربة مبنينية بلان لبر او حركك درناك بلا سريع اعرابتها مقدرة بس هؤلاء اعرابتها مقدرنية هل اصلا ام كلمة مبنية مقدرنية بلان في محل لشويني كسي دانيشتوا كشي معربة بايا كوابو تقديرات لكوه دانين بس دايبنين بو بسيرشد او كالبر تعذر درناك او كقرس الازمان أو أي شيء كشونك أي شيء مشغوله بحركة كافية وتحركة مناسبة. ونمنا عليه جاء أبي جاء أبي جاء فعل الماضي مبني الفتحة أبيشيا فعل هي قبلين فعل بمرفوعة علامه رفع ضم ما يكون خلينا أساسا جاء أبو خليل أبو باش لبر و ب ي ا في وستي ب كسره هي لپیش بمناسبه حذا كسلا جاء ابي يعني شو ني ظمكه مشغوله جيلها وبختي كثير كسريه لبر مناسبه ياك بو اي اعرابي كاين رنش فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره ضميك مقدرها يتق تقديرها واه فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره على ما قبل الياء يعني اللي كذيه اللي بيشي أكية. بلام شو أنا كيجي منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. اشتغال المحل بحركة المناسبة. يعني اللي بروى شو أنا كيجي بويا في التقدير. أمسيا جورات تقدير. شتعدم شثقل اشتغال المحل بحركة المناسبة. بلام أي مبنية. فهار المبنية إعرابي مقدرنية في التقدير. هل أساساً شو أنك دلاوة كسيك مبني شليك مبني؟ بو يا مبني في محل في محل رفع يا في محل نصب يا في محل جر أمامه عربه مبنيش يعني الثابت مبنيه هيتش عاملك تأسيلا هناك، وكنا من جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مرت بهؤلاء حر كلمائك مبنية عامل تأسيلا هناك، بلام كعامل تأسيلا هناك كوابو شيء درز نابه نلا ظاهر ده للفضة إعراب ذلكه تقدير جدال لسريع ذلكه بلام شار نا شار أجر أو مبنية أو مبنية موقع أكيد موقع موقعي مرفوع بو يان منصوب بو يان مجرور بو يان مجزوم بو وهاد شيء لو أنا أو كات في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم. بوسيلة إعرابي أكيد. تعبان شو مرفق؟ الله فيكم وصلى الله على الحمد